إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشرکين في نار جهنم والمشرکين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.